أشهد أن محمد العبد هو رسوله أما بعد وصلنا إلى الحديث الثالث نعم حديث الرابع نعم الحديث الرابع هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال المؤلف عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال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 فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي, وشقي أم سعيد وشقي لغفا أم سعيد ثم قال فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى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 هذا ايضا من اعظم الاحاديث التي نقلت الينا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يقول فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله وحدثنا بمعنى ان النبي عليه الصلاه والسلام كلمنا بهذا الكلام تحدث الينا به وهذا يدل على أن ابن مسعود رضي الله عنه ليس الوحيد الذي كان في ذلك المجلس لم يقل حدثني بل قال حدثنا وعلماء الحديث في اصطلاحهم منهم من يقول إنه لا فرق بين حدثنا واخبرنا وأنباءنا يقولون هي بمعنى واحد ومنهم من يفرق يقول حدثنا إذا كان ذلك سماعا من المحدث وأما إذا قال أنبأنا فهذا معناه أنه قرأ عليه وهو يسمع، يعني وهو يقال وأخبرنا بمعنى أنه عن طريق المناولة أو الإجازة يعني أجازك برواية هذه الاحاديث أو الكتب فهذه يقال ويعبر عنها بعض المحدثين بقولهم أخبرنا لكن الذي يهمنا هو أن علماء الحديث أخذوا هذه العبارة واستعملوها عندما يذكر المحدث الإسناد إذا روى حديثا عن شيخه وكان قد سمع هذا الحديث في جماعة يقول حدثنا فلان وهذه هي أعلى صيغ العبارات الداله على اتصال السند تقول حدثنا يعني تكلم ونحن في جماعة ونحن نسمع يقول ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وهو الصادق المصدوق الصادق بمعنى الذي يأتي بالصدق هذا هو الصادق والصدق هو الإخبار بما هو موافق للواقع وضده الكذب الذي هو الإخبار بما هو مخالف للواقع فالنبي عليه الصلاة والسلام الصادق أي أنه يخبر بما هو موافق للواقع مصدوق مصدوق بمعنى مصدق أي أنه إذا أخبر بخبر أخبر بشيء فإنه يصدق على هذا الخبر فهو صادق مصدوق أي مصدق طبعاً ونحن نعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام صادق ومصدوق قبل أن يقول ابن عباس ابن مسعود هذه الكلمة فلماذا قالها؟ ابن عباس رضي الله ابن مسعود أفوت, رضي الله عنه يهيئ السامعين لما سيأتي لأنه سيحدثهم بكلام قد تستغربه نفوسهم لأنه سيحدثهم عن أطوار خلق الإنسان كيف بدأ خلق الإنسان ثم كيف يمر الجنين بهذه المراحل والذي أخبر بهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن طبيبا ما درس الطب ولا درس علم التشريح وحياته عليه الصلاة والسلام لا تخفى على أحد من الناس نسينا في ذلك الزمان ولد في مكة ثم نقي إلى الطائف حيث كان يرضع هناك عند حليمة رضي الله عنها ثم بعد ذلك رجع إلى مكة ثم انتقل إلى المدينة فمن أين له هذا العلم الذي كان الناس في ذلك الزمان لا يعرفون هذه المراحل وهذه الأطوار التي يمر بها الجنين فلا شك أن هذا هو من علم الله عز وجل الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ولهذا ابن, ابن مسعود مهد بهذه المقدمة فقال وهو الصادق المصدوق يعني هذا الخبر لا تشك في هذا الخبر لأنه أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي من السماء قال أخبرنا أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفه طبعا وهذا يقتضي أن هذا الجمع قالوا إن أحدكم يجمع معنى ذلك أن هذا الشيء كان مفرقا أين كان مفرقا ماء الرجل وماء المرأة ماء الرجل متفرق في البدن متفرق في كل البدن ولهذا يخرج الولد أحياناً مشابهاً لوالده حتى في صفة الشعر وصفة البشره والطول والقصر والسواد والبياض في كل يشبهه في أمور كثيرة هذا لأن ما الرجل يجمع من الجسد كله إما أن يكون هذا هو المراد وإما أن يكون المراد بالجمع هنا ما يكون في الرحم من الأطوار النطفة ثم العلقه ثم المضغه ثم إلى الولادة قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفه يكون نطفة هذه النطفة التي هي ماء الرجل تكون في الرحم مدة أربعين يوما بهذا الشكل على أنها ماء. ثم يكون, مضغ... ثم يكون علاقة مثل ذلك يعني أربعين يوما طبعا هذه الأطوار جاء ذكرها في القرآن الكريم السلام. جاء ذكرها في القرآن الكريم من ذلك قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالق فهذه سبعة أطوار كذلك جاء ذكرها أيضا في قوله تعالى إن كنتم في شك من البعث فإنا خلقناكم من نطفة من تراب ثم من نطفة ثم من علاقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى فهذه الآيات تدل على أن هذه المراحل التي جاء ذكرها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم. وبع أن الناس لذلك العصر ما كانوا يعرفون هذه المراحل وإنما عرفت فيما بعد في في الأصول التي بعدها فهذه النطفة تبقى أربعين يوما في قال ثم تكون علقه مثل ذلك العلقه ما هي؟ العلقه قالوا قال علماء التفسير هي القطعة المجمدة من الدم قطعة من الدم جامدة وهذا باتفاق علماء التفسير علماء الأجنة يخالفون في هذا علماء الأجنة يقولون بأن الجنين لا يمر بمرحلة تجمد ابدا وإنما المراد بالعلقة هنا العلوق الذي هو الانتصاق. لأن هذا الماء الرجل إذا, وقع إذا لقح ماء المرأة فإنها هذه التي تسمى البيضة تنتقل تأخذ طريقها إلى الرحم، فإذا في طريقها تنقسم الخلية إلى خليتين، والخليتين إلى أربعة، والأربعة إلى ثمانية، وثمانية إلى ستة عشر، الانقسام الذي يعرف بالهندسة هناك عند عندنا أعداد هندسية وأعداد حسابية، الحسابية واحد مية ثلاثة أربعة خمسة الهندسية تكون مضاعفة. اثنين أربعة ثمانية ستة عشر وهكذا هي تنقسم قسم الخلية إلى بهذا الشكل المضاعف حتى إذا وصلت إلى الرحم وهو كالاستنجة تعلقت به فسميت علقة ثم تبدأ أيضا في الانقسام والتكاثر بعد أن تعلق بالرحم وبعد ثمانية وأربعين يوما انتبه بعد ثمانية وأربعين يوما يعني بعد أن تخرج من مرحلة النطفة إلى مرحلة العلقه حينئذ يبدأ التخطيط والتصوير حينئذ يبدأ التخطيط والتصوير لهذا المخلوق لأنه ورد في حديث كذيفة بن أسيد رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن النطفة إذا بلغت 42 ليلة أرسل إليها الملك فيأمره الله تعالى بتصويرها ما هو التصوير؟ التصوير هو التخطيط يعني يكون تخطيط لهذا الجسد الذي هو في الواقع علق وعلق لكن يحصل هنا التخطيط كيف يكون التخطيط؟ يبدأ التخطيط من هذه المرحلة تجد العين ليست عينا وإنما هي عبارة عن خط مرسومة رسم. كأن هذا الجنين كأنه لوحة عليها رسم عليها مخطط كالذي يرسم على ورق شفاف سبحان الله يعني من رأى هذه الصورة أدرك بأن هذا من خلق الله عز وجل فتبارك الله احسن الخالق رسم فقط الفم له رسم فقط عباره عن رسوم خطوط فقط الأعضاء لم تنفصل بعد الأيد والرجل لم تنفصل لزال كتله واحده لكن نجد هذه النصوص هذا هو التصوير هنا يأمر الله عز وجل بعد 42 يوما او ليله يأمر الله عز وجل هذا الملك ان يصور هذا المخلوق هذا الجميل فيبدا اولا ما يسمى بالتخطيط وهو التصوير كما قال تعالى في اي صوره ما شاء ركبك صوره كصوره الرسام يرسم هذا الشكل شكل هذا الإنسان ثم لا يزال يصور ويتكون شيئا فشيئا حتى يحصل ظهور الأجزاء والأعضاء تظهر اليد يدان تنفصل اليدان ويمكن حينئذ تمييز بين الكتفين وبين الرأس وبين اليدين والقدمين كل هذا يكون خلال بعد هذه المرحلة بعد اثنين وأربعين يوما وبعد التخطيط يحصل هذا التشكيل فتكون أربعين يوما أخرى علقه علقه أي قطعة من اللحم فيها كما يقول علماء التفسير جامدة وإن كان علماء الأجنة يقولون ليست جامدة ففيها خطوط فيها رسوم ثم بعد هذه الأربعين تأتي ثم يكون مضغه مثل ذلك علقة ثم المضغة والمضغة يعني تتحول هذه من قطعة دم إلى قطعة لحم المضغة هي قطعة من اللحم يعني يتحول أولا من ماء إلى قطعة من الدم ثم يصور ثم تنتقل إلى قطعة لحم هنا هذه المرحلة الثالثة التي هي مرحلة المضغه فإذا انتهت هذه المرحلة طبعا وأثناء هذه المرحلة يتشكل الاعضاء الداخلية القلب وما يحتاج إليه البدن من العصب والأروق هذه كلها تتكون في هذه المرحلة فإذا بلغ هذا الجنين المرحلة الأربعين الأخيرة حينئذ يرسل الله إليه الملك وحينئذ تكون مئة وعشرون يوما أربعين ثلاث مرات مئة وعشرون يوما وهي أربعة أشهر بعد أربعة أشهر هو الحديث جاء يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ينفخ الروح في هذا الجسد الآن هل ويؤمر طبعا بعدها ويؤمر بكتبي بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي, وشقي أم سعيد الآن العلماء اختلفوا في بعض جزئيات هذه المراحل فمنهم من قال اختلفوا في مسألة الكتابة هل تكون هذه الكتابة كتابة الكلمات الأربع هل تكتب بعد نفخ الروح أم قبل نفخ الروح الحديث هنا لم يبين قال ينفخ فيها الروح ويؤمن ليس فيه ترتيب الواو لا تقتضي الترتيب وإنما تقتضي أطلق الجمل. والراجح في هذه المسألة أن الكتابة كتابة هذه الكلمات الأربعة هو قبل نفخ في الروح قبل نفخ الروح في هذا الجسد وإنما وقع التأخير تأخير نفخ الروح في بعض الأحاديث كهذا الحديث مثلا من باب مراعاة التناسب الذي وقع في الأطوار فهو يقول نطفة ثم علق ثم مضغه ثم يؤمر بنفخ الروح فليس من المناسب, من المناسب أن ندخل نفخ الروح بين هذه الأطوار لأن العرب في كلامها إذا تكلم إنسان في مسألة وكان يرتب الكلام قد يحدث شيء أثناء هذا الترتيب لكنه يؤخره محافظة ومراعاة للتناسب بين هذه الكلمات وبين هذه الأطوار فبدل أن يقول مثلا يكون نطفه ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني حتى دفعا لهذا إدخال هذه الكلمة في هذه المراحل أثناء هذه المراحل حتى لا يقع الخلط حتى يكون الامر مناسبا حتى يكون الكلام متناسقا حينئذ أخرى النفخ في الروح في هذا الحديث وإلا فجاءت أحاديث أخرى فيها أن الكتابة تكون قبل النفخ في الروح الكتابه تكون قبل النطفه وهذا هو الظاهر والله اعلم كذلك هذا الحديث فيه ان الله سبحانه وتعالى في الحديث الذي تقدم حديث حذيفه بن اسيد ان الله عز وجل اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغت النطفه كم 42 ليله ارسل الله أو أرسل إليها الملك ف... في... فيأمره الله عز وجل بتصويرها يعني بعد 42 يوما يعصن التصوير وفي هذا الحديث أيضا الملك يسأل أذكر أم أنثى فيقضي الله, فيقضي الله عز وجل بما شاء ومعنى هذا معنى هذا الحديث أنه بعد 42 يوما هذا النطفة إذا كانت فراحين بعد 42 يوما يخرج كون العلم بهذا الجنين ذكر هو أم أنثى يخرج عن اختصاص الله سبحانه وتعالى به لأنه ورد في القرآن أن الله تعالى عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام فما في الأرحام ذكر هو أن أنثى لا يعلمه إلا الله لا يعلمه إلا الله ومن ادعى علم ما في الأرحام فهو يدعي علم الغيب ولكن متى بعض العلماء يقول لك من ادعى علم في الأرحام فهذا ادعاء لعلم الغيب لكن هذا ليس على سبيل الإطلاق نقول هذا قبل 42 يوما من ادعى ذلك فهو كاذب ويكفروا بذلك. إذا ادعى قبل أن يتخلق وقبل أن نرسب هذا الجميل، لكن بعد اثنين يوما يمكن والأطباء اليوم عندهم يعني أجهزة حديثة وسائل حديثة يتمكنون بها من معرفة جنس هذا المولود ذكر هو ام انثى هذا ليس دعاء لعلم الغيب لا. لماذا؟ لأن الملك يعلم هذا وانما اختص الله به قبل أن يعلم الملك اما بعد إعلام الملك فحينئذ ليس من خصائص الله عز وجل لم يستأثر الله بعلمه إليه لأنه علم غيره أنه ذكر أو أنثى فخرج عن كونه خاصا بالله تعالى فلا مانع أن يعلمه البشر لكن قبل 42 يوما لا يمكن لأحد أن يعرف ما في الأرحام قبل هذه المدة بعدها يمكن بعد 42 يوما من حصول هذا التلقيح ودخول ماء الرجل في رحم المراه بعد 42 يوما يمكن ان يعرف هذا ولا مانع ذلك ولا يسمى هذا ادعاء لعلم الغيب لا يقال انه ادعاء لعلم الغيب فهذه يعني حتى ربما لا يشكل هذا عن بعض على بعض الناس يقول كيف تنافى مع الآية التي فيها ويعلم ما في الأرحام نقول يعلم ما في الأرحام في هذه المدة فإذا أخبر الملك خرج عن كونه من علم الغيب لأن الملائكة تعرفه وعلم الغيب لا يعرفه ملك ولا نبي علم الغيب لا يعرفه ملك ولا نبي فإذا أخبر الله الملائكة لم يصل غيبا صار غيبا بالنسبة إلينا أما بالنسبة للملك فليس بغيب فهو يعلمه كذلك العلماء تكلموا في مسألة وهي في نفخ الروح هل نفخ الروح في هذا الجنين هل يكون بعد أربعة أشهر, بعد أربعة أشهر أم أنه متعلق بالكتابة تقدم أن الكتاب قد يعني تكون بعد أربعة أشهر ومنهم من قال أنها أثناء المئة والعشرين يوما وتقدم أن هذا الراجح أنها تكون أثناء المئة والعشرين يوما دون تحديد لا ندري متى لكن خلال الأربع عش... أشر أشهر تكون الكتابة الآن النفخ في الروح متى يكون اختلف العلماء في ذلك والصواب في هذا والله أعلم ان النفخ في الروح في الغالب يكون بعد اربعه اشهر في الغالب لكنه احيانا يقع قبل ذلك احيانا ينفخ الروح في الجنين ويتحرك الجنين قبل اربعه اشهر ولا مانع من ذلك وهذا امر مشاهد ايضا قد تجد المرأة قد تشعر المرأة بحركة الجنين ولا أتحدث عن حركة القلب أتحرك عن حركة الجنين التي تدل على الروح فإذا تحرك الجنين قبل أربعة أشهر معنى ذلك أنه قد نفخت فيه الروح طبعا وهذا تترتب عليه أحكام لأنه إن سقط هذا الجنين سقط ميتا بعد نفخ الروح فيه فإنه يغسل ويكفل ويصلى عليه أما إذا سقط قبل أن تنفخ فيه الروح فحينئذ لا يغسل ولا يكفل ولا يصلى عليه ويدفن في أي مكان طاهر لا يشترط أن يدفن في مقابر المسلمين يعني هذا الفرق بين من سقط قبل نفخ الروح فيه ومن سقط بعد نفخ الروح فيه هذا يعني باختصار فقط فيما يتعلق بهذه المسألة والروح نفخ الروح الروح هذه كما يقول العلماء هي سر الحياه والله سبحانه وتعالى استأثر بعلمها ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا الانسان الى يومنا هذا لا يعرف كيف تنفخ الروح في الجنين ويعرف الجنين وأطوار الجنين لكنه كيف تنفخ الروح في الجنين وما هي الساعة التي تنفخ, أو ينفخ تنفخ الروح فيه لا ندري كذلك كيف تتلبس الروح بالبدن وكيف يحصل هذا الاتصال بين الروح وبين هذه المضغة لا أحد يدري هذا أمر لا يعلمه إلا الله والله سبحانه وتعالى شرف هذه الروح وعظم شأنها حتى أضافها إلى نفسه فقال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجده من روحي ما معنى من روحي هل من روحه هو سبحانه وتعالى لا إسهد المقصود الإضافة هنا هي إضافة تشريف كما قال تعالى ناقة الله وسقيها هل ناقة هنا هي ناقة الله عز وجل هي منهم لا هذا شيء مخلوق يعني هذه ناقة خلقها الله عز وجل لكنه لما أضافها إلى نفسه كما تقول بيت الله هل كعبه الله عز وجل يسكن في البيت لا. حشاه تعالى الله عن ذلك لكن أضيف إلى الله عز وجل اضافه تشريف فهو مخلوق لكنه يضاف إلى الله تشريفا كذلك هذه الآية ونفخت فيه من روحي يعني من الروح التي خلقتها فالله عز وجل هو الذي خلق الروح وهذه الروح مخلوقة خلق من خلق الله تعالى لكن الله تعالى شرفها فأضافها إلى نفسه فهذه الروح يقول في الحديث ثم ينفخ فيه الروح يعني تنفخ الروح في هذا الجسد طبعا والكلام في الروح هذا أمر يعني تعلق الروح بالبدل بالنسبة للجنين، ثم تعلق الروح بالبدن. بالنسبة للإنسان إذا خرج إلى الدنيا، ثم تعلق الروح بالبدن في القبر أو في البرزخ، ثم تعلق الروح بالبدن يوم القيامة هذه. هذا التعلق يختلف من مرحلة إلى مرحلة. ففي مرحلة يكون مثلا في مرحلة اذا إذا كان الجنين في بطن أمه الروح تتعلق بالبدن ليس تعلقا تاما التعلق يكون ناقصا كذلك في الدنيا بعد خروجه وبعد الملاد الروح تكون متعلقة بالبدن بحسب النقص والعجز الذي خلق عليه الإنسان ليس تعلقا تاما من كل وجه في القبر أو في البرزخ هنا الحياة تكون للروح ولا تكون للبدن إلا بنسبة ضئيلة كذلك يوم القيامة الأمر يختلف يوم القيامة تعلق الروح بالبدن يكون تعلقا تاما من كل النواحي ومن كل الجهات طبعا وهذا يحتاج إلى تفصيل وبيانه في كتاب الروح لابن القيم رحمه الله ثم قال ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات هذا الملك يأمره الله عز وجل بأن يكتب أربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد هذه أربعة أمور يكتبها الملك وهذا هو الذي يسمى التقدير العمري التقدير العمري يعني ما يكون فيه عمرك ما يكون في حياتك يكتب وأنت في بطن أمك بعد أن ينفخ فيك الروح أو قبل ذلك على الخلاف الذي تقدم السلام والتقديرات كما تقدم أظن تقدم معنا في حديث ذكر التقديرات هذه التقديرات على أنواع منها التقدير العمري أي أن الله عز وجل يكتب ما قدره لك في عمرك هذا هو الذي يؤمر الملك بكتبه وأنت في بطن أمك هذا يسمى التقدير العمري وهناك تقدير سنوي وهذا يكون ليلة القدر كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم هذه في ليلة القدر يكون التقدير السنوي وهناك تقدير يومي أي أن الله عز وجل يقدر ما يكون في كل يوم كل يوم هو في شأن كما جاء في الآية، فهنا ثلاث تقديرات، وهذا يدل على عناية الله عز وجل بالخلق، يقدر لهم الأشياء التي تكون في كل يوم عندهم تقدير، في كل سنة لهم تقدير، تقدير عام، وكل واحد منا له تقدير خاص في عمره، الرزق والأجل والعمل والسعاده أو الشقاء. وهناك تقدير رابع وهو تقدير عام وهذا هو التقدير الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ هذا عام لكل الخلائق كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة المراد أنه كتبها المراد هنا الكتابة لا العلم لأن العلم لا أول له الله عز وجل يعلمها قبل هذا وإنما كتبت قبل خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة هذه الكتابة فقط أما العلم فهو سابق علم الله عز وجل بمقادير الأشياء سابق لهذا فهذه المقادير كتبها الله عز وجل في اللوح المحفوظ وهذا التقدير العمري الذي يكتب لك وأنت في بطن أمك هذا لا يخالف التقدير العام الذي هو في اللوح المحفوظ هو موافق له في اللوح المحفوظ كتب الله مقادير كل شيء أما التقدير العمري فهذا خاص بكل واحد منا كل واحد منا قدر الله له وكتب عليه وهو في بطن أمه رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته كل ذلك مكتوب عند الملائكة في صحف الملائكة وهو مكتوب أيضا في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فالآن هذا الشيء المكتوب هل معناه أنك مجبر عليه؟ لا أنت مخير لكن الله سبحانه وتعالى يأمر الملك أن يكتب هذا وأن ينقله وأن يأخذه من اللوح المحفوظ ليظهر علمه سبحانه وتعالى في الخلائق ليظهر علم الله في العباد. الله عز وجل في الأزل قبل أن يخلق الخلق قبل أن يخلقك بملايير ما لا نهاية من الأزمنة كان يعلم بأنك ستعمل بعمل أهل السعادة وأن فلانا سيعمل بعمل أهم الشقاوة لا أنه أجبرك على ذلك ولكنه يعلم هذا لأن علم الله عز وجل ليس كعلمنا أنت الآن تعلم الماضي والحاضر ولا علم لك بالمستقبل المستقبل غيب بالنسبة إليك أنت تعلم ما يحدث الآن في منطقة معينة فقط لا في العالم كله في منطقة معينة تعلم ما يحدث الآن وما حدث في الايام الماضيه هذا علم ناقص علم قاصر يناسبنا نحن البشر اما الخالق سبحانه وتعالى فلا يناسبه ان يكون كذلك لانه خالق لانه هو الله هو الرب وعلمه علم تام علمه كامل لا يعتريه نقص ولا خلل فعلم الله عز وجل ليس فيه ماضي وحاضر المستقبل نحن علمنا فيه الماضي والحاضر والمستقبل. علم الله ليس فيه ماضي ولا حاضر ولا مستقبل كله صفحة واحدة فما كان وما يقع الآن وما سيكون يوم القيامة كل ذلك بالنسبة لله عز وجل في مستوى واحد فبهذا يختلف ويفترق علم الله عن علمنا علم الله أعظم مما تتصور علم الله عز وجل أعظم مما تتصور. تصور الآن المطر عندما ينزل كل قطرة من السماء كلف الله بها ملكا يضعها في موضع. يمكن أن تعد عدد القطرات من الماء من المطر التي تنزل. أنت لا تدري. لكن الله تعالى يدري كم عدد قطرات الماء التي نزلت من هذا السحاب وفي أي أرض نزلت. وكم نبتة ستنبت من جراء سقوط هذا المطر وما هو النبات الذي سيثمر والنبات الذي لا يثمر وهكذا أمور دقيقة جدا لا يعلمها إلا الله فعلم الله عز وجل لا يمكن أبدا أن نقيس علم الله بعلومنا ولهذا قال وما اوتيتم من العلم إلا قليل شيء قليل جدا, جداً ولهذا قال موسى عليه السلام للخضر أو الخضر قال لموسى قال له ما علمك وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من البحر وقف طائر جاء عن السفينة وأخذ قطر من ماء البحر شرب قطر من ماء البحر فعلم موسى عليه السلام الذي كان في ذلك الوقت وأعلم أهل الأرض هو الخضر علمه وعلم الخضر عليهما السلام لا يساوي قطرة من بحر علم الله تعالى عندما نقول إن الله سبحانه وتعالى علم في الازل أن هذا الإنسان سيعمل بالأعمال الصالحة وهذا سيعمل بالأعمال السيئة لكنه سبحانه وتعالى أخفى ذلك عنه وقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له أنت تعمل أنت تعمل وأنت تعلم أيضا بأن الله تعالى لا يظلمك فلست مجبرا على هذا الفعل وإنما يخبر الله سبحانه وتعالى الملك بأن هذا الشخص سيفعل كذا وكذا الآن هذا التقدير العمري تقدم أنه يوافق ما في اللوح المحفوظ يوافقه إلا في شيء واحد وهو أن ما في صحف الملائكة التقدير العمري هذا يدخله المحو والتغيير وأما ما في اللوح المحفوظ فلا يقبل التغيير ولا المحو وهذا هو قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فما في أم الكتاب ما في اللوح المحفوظ هذا لا يتبدل ولا يتغير أبدا أما ما في أيدي الملائكة من الصحف فهذا يدخله التغيير ويدخله التبديل وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما قال في هذه الآية قال المراد يمحو الله ما يشاء ويثبت قال مما في أيدي الملائكة في الملك عنده فلان يوم يموت يوم فلان يوم كذا فإذا وصل ذلك اليوم أمره الله عز وجل أن يزيد في عمر هذا الإنسان لكن هذه الزيادة مكتوبة في المحفوظ أنه سيزيده كذا وكذا في حياته لأسباب منها صلة الرحم نتقدم على حديث من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه هل هذا يتنافى مع القدر؟ لا يتنافى مع القدر فهو كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ أن فلانا عمره كذا خمسون سنة وبلغ هذا للملك الذي يكتب في الرحم خمسون سنة لكنه في اللوح المحفوظ كتب بأن هذا الشخص الفلان سيصل رحمه وسيزاد على الخمسين عشرة لكنه لم يخبر الملك بذلك فإذا أتم الخمسين أمر الملك أن يزيد عشر فهذا المحول والتغيير إنما يقع فيما في أيدي الملائكة من التقدير العمري أما التقدير الذي العام الشامل الذي في نوح المحفوظ هذا لا يقبل الزيادة ولا النقصان ولا التغيير ولا المحول يعني هذا لأنه أحيانا ربما قد تشكل هذه الآية بعضهم يقرأ تفسير الآية يبقى الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فيختلط عليه الأمر من جهة لا يتغير من جهة يمحو ويثبت هذا هو الفرق في اللوح المحفوظ وام الكتاب لا يتغير شيء أما الصحف التي في أيدي الملائكة فهذه قد تتغير قد يدخلها المحو ويدخلها الت. قال في تتمت الحديث قال يؤمر بأربع كلمات برزقه بكتب رزقه فرزق كل واحد منا منذ أن يولد إلى أن يموت رزقك كله حتى الماء الذي تشربه والثوب الذي تلبسه والنعم الذي تنتعله هذا كله قد كتبه الله لك مكتوب ولهذا جاء في الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن روح القدس نفث في روعي وفي نفسي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجبنو في الطلب جبريل عليه السلام ألقى إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمه أن نفسا لن تموت اي نفس لن تموت حتى تستكمل رزقها لن تخرج من هذه الدنيا حتى تاخذ كل ما كتبه الله لك ولو بقي لك يوم في الدنيا وعندك ارزاق كتبها الله لك ارزاق كثيره فانها تصلك قبل ان تخرج من هذه الدنيا في ذلك اليوم تصلك هذه الارزاق فلن تيقن بان ما كتبه الله لك لن يفوتك منه عشر دينار ستأخذه تاما ولهذا لا تستعجل بطلب الحرام لا تستعجل بطلب الحرام ولهذا لما جاء رجل إلى الحسن جاء إلى الحسن البصري فقالوا فلان سرق كذا وكذا فماذا قال الحسن انظر إلى السلف كيف كانوا ينظرون إلى هذه الحوادث لا يفسرونها بارائهم لا ينظرون دائما الى دين الله عز وجل يقول حسن البصري اخذه استعجلها حراما ولو صبر لا اتته حلالا هو مثلا سرق ألف دينار قال استعجلها حراما استعجله والله عز وجل قدر لك ان تاخذ ألف دينار ستاخذها لكن اما ان تستعجل وتاخذها حراما واما ان تصبر وتأتيك حلالا طبعا وهذا موجود حتى في الواقع في الواقع يعني هذا الأمر يعني أحد الإخوة تاجر حدثني قال لي مرة جاء رجل محل قال وهو من نفسه قال لي رأيت هذا الرجل عليه يعني في ظاهره الفقر قال لي طلبت منه أن ينتظر قليلا قال لي وذهبت إلى الجهه الثانيه من المحل وأخذت عشرين ألف دينار زوج ملايين قال لي الزكاة قال لي حتى اعطيها لهذا الرجل قال لي لما خربشت قال لي وجدته قد سرق جهاز التدفئه لا يساوي نصف هذا المبلغ قال لي العامل قلت وهذا الشخص الذي كان هنا سرق هذا الجهاز وهرب هو استعجل هذا الجهاز حراما ولو صبر لجاءه ضعفه من المال حلالا يعني يعني مما يعني حدسته بهذا الحديث قال لي خلي سبحان الله خلي وقع لي هذه المرة في هذا الأسبوع وقعت لي هذه الحادثة قال لي نويت أن أعطيها هذا المال حلالا فاستعجل ذلك حالاً فالإنسان يصدق فلأن هذا الرزق مكتوب الملك كتب كتب لك رزقك وكتب لك أجلك أيضاً في الأجل محدد فإذا جاء أجنهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقرون الأجل محدد لن تموت إلا في الوقت الذي قدر الله لك أن تموت فيه باليوم والساعة والدقيقة واللحظه حتى لو قدر الله لك وقع لك واقع قدر الله لك ان تعيش بعد هذه الحادثة بدقيقة ستعيش دقيقة بعدها لن تموت إلا في اللحظة التي قدرها الله عليك كذلك يكتب عمله كل ما يعمله في هذه الدنيا من خير أو شر من طاعه أو معصية كل ذلك جليله ودقيقه كل ذلك مكتوب عند الملك كل ذلك مكتوب لا على سبيل جبر كما تقدم وإنما لأن الله تعالى يظهر للملك بأن علمه موافق لما هو في الواقع فلان سيفعل كذا وكذا وهذا ما سيحدث وسيظهر علم الله عز وجل في العباد فهذا العمل كذلك شقي ام سعيد يعلم الله عز وجل قبل ان يخلقنا يعلم من هو السعيد منا ومن هو الشقي من سيكون من اهل السعاده ومن سيكون من اهل الشقاء ثم قال في الحديث فوالذي لا إله غيره وهذا من كلام هذا كلام بدرج من كلام ابن مسعود رضي الله عنه يعني بعد أن ذكر هذه الشقاء والسعادة انتقل إلى ذكر الخاتمة الخاتمة الحسنة والخاتمة السيئة وانظر إلى هذا الحديث جمع أحوال وأطوار الإنسان منذ أن يكون نطفه إلى حاله يوم القيامة إما سعيد وإما شقي منذ أن يكون نطفة إلى أن يموت فيقول والذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة يعني الأعمال الصالحة والطاعات الطاعات المكروه المنكرات حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع كاذب يسبف يصبق عليه الكتاب يعني هذا الكتاب الذي كتب وأنت في بطن أمك فيصبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار يعني يختم له بالسوء والعياذ بالله فيدخلها ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتين إنما الأعمال العبره بالخاتمة طبعا البعض ربما يقول كيف إنسان يعمل بعمل أهل الجنة طبعا تتمه الحديث أيضا يعمل بعمل أهل النار ثم لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها كيف يكون هذا هل الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة طوال حياته حتى إذا لم يبق بينهم وبينها إلا ذراع يختم له بسوء فيدخل النار جاء حديث صحيح ايضا يبين لنا معنى هذا الحديث يقول فيه عليه الصلاه والسلام ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهذه زياده مهمه فيما يبدو للناس يعني في الظاهر لكن في الباطن باطنه خبيث هو لا يقصد وجه الله عز وجل بهذا العمل يعمل بعمل اهل جنة يصلي يصوم يتصدق لكنه لا يريد بذلك وجه الله لأن الله لا يظلم لا تظن أنك تعمل أعمال صالحة بنية ثم تدخل النار هكذا في آخر لحظه يختم لك بسوء لا الله عز وجل يختم لك بما عشت عليه في الدنيا الانسان إذا كان عاش في الصلاح يختم لك بخاتمة صالحة لكن إذا كنت تنافق هنا الامر يختلف إنسان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس يتظاهر أمام الناس بأنه من أهل الصلاح هذا يفضحه الله عند خاتمته فيختم له بسوء فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها طبعا وهذا مهما كان فهذا لا شك أنه مما يخيف المؤمن ولهذا كان السلف رضي الله عنهم سفيان الثوري كان يبكي سفيان الثوري كان يقارن قرينا من مالك في العلم سفيان الثوري رحمه الله كان يبكي فقال اخشى قال عامه الناس يخافون على انفسهم من المعاصي اما أنا العلماء فنخاف ان نسلب الايمان العالم لا يخف من الذنب لانه ربما لم يذنب وربما ذنوبه محصور وقد تاب منها لكنه يخشى شيئا آخر ما هو يخشى أن يسلب منه الإيمان وهو يعلم بأن الله عز وجل لا يظلمه لكنه مع ذلك يخشى على نفسه وقد كان الصحابة رضي الله عنهم كما قال ابن ابي مليك أدركت ثلاثين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يخشى النفاق على نفسه هذا الصحابة ثلاثون صحابيا كل واحد يخشى أن يكون منافقا ما بالك من جاء بعدهم فينبغي على المسلم أن يحذر وأن يخاف من سوء الخاتمة والله عز وجل لا يختم لك بسوء إذا كانت نيتك صالحة إذا كان قلبك طيبا فيك هذه البذرة بذرة الإيمان في قلبك فحينئذ لا يختم الله لك بسوء وإنما يختم, بسوء يختم سبحانه وتعالى بسوء لمن كان يظهر خلاف ما يغتن يتظاهر وهو لا يقصد لذلك إلا الرياء إلا إرضاء الخلق هذا يختم له كذلك قد يعمل وهذا السلف كانوا يذكرون أمثلة ذكروا أن رجلا كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله قال أن رجلا جاء له جاء كان عنده أخوه عند الاحتضار فكان يلقنه الشهادة يقول له قل لا إله إذن الله محمد رسوله فالتفت إليه وقال هو كافر بها قال فلما سئل عنه عن هذا الرجل وجدوا أنه كان مدمنا خمر كان مدمنا على شرب الخمر فختم الله له بهذه الخاتمة السيئة وهذا يعني يقع في كثير من المجتمعات تقع مثل هذه الحوادث التي يتدل على سوء الخاتمة فإذا نظرنا إلى حال هذا الرجل إلى ما قضاه في حياته إلى تاريخه نجده أنه كان خبيث الطوية كذلك قد يختم للرجل بخاتمة حسنة وإن كان قد قضى حياته في المعاصي بل وفي الكفر ايضا يختم له بخاتمة حسنة إذا كان في قلبه هذه البذرة الطيبة بذرة الإيمان ولنا في ذلك أمثلة منها المثال الذي حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا من كان قبلنا قتل تسعة وتسعين نفسا تصور الآن شخص يقتل تسعة وتسعين نفسا لا شك أنه يرتكب كل المحرمات الذي يقتل ولا يبالي بالقتل هذا شك انه يتعدى ما دون هذه المعصيه من حدود الله عز وجل شك انه يتعداها ولا يبالي قتل تسعة وتسعين نفسا ولم تدمع عينه ولا مره لا يرحم قلبه في غايه القسوه لكنه كان عنده ذره في قلبه ذر من الإيمان أراد أن يتوب بعد أن فعل ما فعل أراد أن يتوب فسأل سأل عن أعلم أهل الأرض فدله الناس على رجل راهب عابد العابد تعرفون العباد العابد يخشى على نفسه من أن يقتل نملة ويقتل نمله بغير حق وحاسب عليه من قيام يخشى يعني حتى من الأمور الصغيرة يخشى أن يقع فيها لأنه عابد متفرغ لعبادة الله عز وجل جاءه هذا الرجل ودخل عليه في مكان تعبده وقال إني جئت لأسألك ماذا تريد؟ قال أريد أن أتوب ماذا فعلت؟ قتلت تسعة وتسعين نفسا فقال له اخرج اخرج لألا تنزل علي صائقة من السماء قلوا أنت مجرم تخلط 99 نفس وتسأل عن التوبة من يزوب عليك 99 نفس ماذا بقي لك تخلط تسأل عن التوبة وما يدير له نكمل به نكملهم يا وخلاص لأنه غلقه الأبواب قطع له باب الآمل ماذا يفعل ماذا لأمى في النار في النار نكمل بك ومتعال فكان يعني هذا العابد ذهب ضحية جهله وضحية لسانه قتل نفسه بيده لا شك المفتي لابد أن يكون عنده نوع من الذكاء ابن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل فقال ما تقول في من قتل مؤمنا هل له توبه قالوا لا توبه له وابن عباس يفتي بأنه له توبه فلما انصرف الرجل قالوا يا ابن عباس كيف؟ تقول للرجل بأنه لا توبة لمن قتل مؤمنا قال رأيت في عينيه الشر فعلمت أنه ذاهب لقتل أحد فلما سأل وجد أنه كان يريد أن يقتل ابن عمه يقول لك قتلون بعد هذه ولهذا ابن عباس كان ذكياً مجرد أن رأى الشر في عينيه قال لا توبه له وبهالطريقة لا يقع في هذا الإثم كذلك هذا العابد لم يفهم لم يم ياخذ احتياطه في هذه الفتوى ثم تنفتى بغير علم ثم ان هذا الرجل بقي مده ثم ايضا بعث الله عز وجل في قلب احيا في قلبه تلك الضربه من الايمان فسال مره اخرى عن اعلم اهل الارض فدله الناس على رجل عالم فلما ذهب اليه ساله السلام قال فعلت كذا وكذا فهل لي من توبة قال وما يحول بينك وبين التوبة ليس هناك ما يحول تتوب نعم لك توبه والله يقبل توبتك ولكن اخرج من أرض السوء التي أنت فيها لأن هذا الإنسان اللي يقتل 29 نفس الذي ساعده على ذلك البيئة الفاسدة التي هو يعيش فيها تأثر بهذه البيئة الفاسدة ولهذا أمره أن يغادر تلك البيئة التي كان يرتكن فيها المعاصي قال واخرج إلى أرض كذا فإن فيها أناسا صالحون يعبدون الله فاعبد الله معه فهذا الرجل كان مصرم على التوبة كان صادقا فحمل متاعه وخرج من أرض السوء متوجها إلى أرض الصالحين في وسط الطريق حان أجلها جاءت ملائكة الرحمة وجاءت ملائكة العذاب تنازعوا ملائكة الرحمة قالوا إنه جاء تائبا ملائكة العذاب قالوا لا لم يعمل خيرا قط نحن نقبض الرحلة فتنازعوا واختلفوا أيهما يقبض روح هذا العبد فأرسل الله إليهم ملكا يحكم بينهم جاهد الملك فقال قيسوا ما بين الارضين فالى أيها كان أقرب فهو له يعني إن كان إلى الأرض السوء التي خرج منها قريبا من الأرض السوء تقبضه ملائكة العذاب إن كان قريبا من أرض الرحمة من أرض الصالحين قبضته ملائكة الرحمه فقاسوا ما بين الأرضين وجاء في رواية أن الله تعالى أمر أرض الصالحين أن تقترب منهم وأمر ارض السوء أن تبتعد عنها فلما قاسوا وجدوه قريبا من أرض الصالحين بشبر فقط فقبضته ملائكة الرحمه فهذا ختم الله له بهذه الخاتمة الحسنة لماذا؟ لما كان في قلبه كان صادقا مع ارتكب هذه الجرائم لكنه كان صادقا مع الله لما أمره هذا العالم وافتاه بهذه الفتوى تصور لو أنه لم يصل العالم ومات على تلك الحال يكون في جهنم لكنه مرة أخرى ذهب سأل العالم أرشده العالم إلى طريق ما هي أن تخرج من أرض الصوع. لا تبقى في تلك الأرض لأنك إذا بقيت في تلك الأرض ستتذكر المعاصي ستجد من يعينك على هذه الجرائم ولذلك تخرج من أرض السوء إلى أرض الصالحين وهذا الرجل لم يصل قط لم يسجد لله لم يعمل خيرا قط لكنه كان من أهل الجنة لأنه ختم له بخاتمة حسنه فهذا مثال على من يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فيعني هذا الحديث يعني يبين لنا الفرق بين الإنسان الذي يختم له بخاتمة حسنة والذي يختم له بخاتمة سيئة والإنسان كما يقول أهل العلم يقولون يموت على ما عاش عليه يختم للمرأة على يعاشى عليك ف... فمن قضى حياته في الصلاح وكان صادقا في ذلك فهذا يختم له بخاتمة حسنة والعكس بالعكس نكمل إن شاء الله بعد الأذى ما ورد باختصار وإلا المسائل تحتاج إلى شيء من التفصيل العلماء فصلوا فيها لا سهلا فيما يتعلق ب أول الحديث عن المراحل التي يمر بها الإنسان ويمر بها الجنين الكلام فيها الخلاف فيها واسع بين اهل العلم لكن في مثل هذه المجالس الذي يناسب هو في مثل هذه الاحاديث المختصرة المتون المختصرة المناسب هو أن نشير فقط إلى نتحدث عن أهم خلاصه ما ذكره العلماء في مثل هذه المسائل وإلا ف. لا يمكن أن نتوسع فيها كثيرا فنحاول الشرح يعني مختصر فقط كذلك من علامات حسن الخاتمة ذاك اليهودي الذي كان له ولد رجل يهودي في كان عنده ابن وابنه هذا فقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه فقيل إنه مريض فذهب النبي عليه الصلاه والسلام الى زيارته وهذا يبين خلق النبي عليه الصلاه والسلام ذهب يزور هذا الطفل اليهودي في بيته فلما دخل وجده يعني في النزعه عند الموت فقال النبي عليه الصلاه والسلام لهذا الولد قل لا اله الا الله فالولد يهودي ابوه يهودي أمه يهوديه وقلنا له قل لا اله الا الله فالتفت هذا الولد الى ابيه فقال له والده اطع ابن القاسم لأن اليهود يعلمون بان النبي عليه الصلاة والسلام ما والسلام لماذا سكن اليهود المدينه لماذا سكنوا المدينه تدري لماذا اليهود سكنوا المدينه لانه جاء في كتبهم بان آخر الانبياء مهاجره من المدينه ولذلك سكنوها بنو قريضه وبنو النضير وبنقين ثلاث قبائل من اليهود سكنوا المدينه من اجل هذا لكن لما كان هذا النبي من غيرهم وما كانوا يظنون بانه منهم فلما كان من غيرهم عقوبه لهم عاقبه الله عز وجل فنزع منهم الكتاب فرفضوا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فهو هذا الرجل انقذ ولده فقال له أطع أبا القاسم فقال هذا الولد هذا الغلام قال لا إله إلا الله فقال عليه الصلاة والسلام الحمد ثم مات خرجت الروح فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه من النار ثم قال شأنكم بصاحبنا فجعله النبي عليه الصلاة والسلام صاحبا له وأخذوه من بين يدي أبيه وغسلوه صلوا عليه ودفنوه مع المسلمين فهذا ختم له بخاتمة حسنة مع أنه شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه نجى من النار قال الحمد لله الذي أنقذه من النار فهو نجى من النار مع أنه لم يعمل خيرا قط. وإنما أسلم في تلك اللحظة عند قبيل وفاته في حال النزع أسلم طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام ف كانت هذه النتيجة والتي هي حسن الخاتمة طبعا والكلام عن حسن الخاتمة وعن أماراتها وعلاماتها هذا ربما يعني يطول وإنما نقتصر فقط على هذه الإشارة كان هناك سؤال وإلا سألتكم نعم نعم إذا لم ينفخ فيه روح لا الآن, الآن هو غير مدام أن الروح لم تنفخ فيه فليس بإنسان هو الآن غير إنسان الإنسان هو ما نفخت فيه الرؤى نعم يعني ما فهمت السؤال لا الآن إذا لم يعلم ينظر إلى المدة هل سقط بعد أربعة أشهر أم لا لأن الغالب أن النبوح تنفخ بعد الأربعة أشهر ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى عدة المتوفات عنها المرأة إذا توفي عنها زوجها ما هي عدتها؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشرة أربعة أشهر وأشرة أيام بخلاف المطلقة ثلاثة قروة لماذا أربعة أشهر وأشرة أيام؟ الفقهاء قالوا كالإمام أحمد مثلا قال ان النفخ في الروح يكون بعد الأربعة أشهر في العشر أيام بعد الأربعة أشهر لأنه بعد عشر أربعة أشهر وعشرة أيام يستحيل أن يكون هناك حمل لأن النفخ في الروح يكون في هذا الآن إذا كان بعد أربعة أشهر يعني تيقنوا بأن نفخت فيها الروح بعد مضي هذه المدة حينئذ إن سقط هذا الولد بعد النفخ في الروح تجري عليه أحكام الأحكام المتقدمة إذا سقط قبل هذه المدة وتيقنوا بأنه قد نفخت فيه الروح قبلها قبل أربعة أشهر حينئذ أيضا تجري عليه تلك الأحكام لكن إذا سقط قبل أربعة أشهر وقبل أن تنفخ فيه الروح فحينئذ لا يغسل ولا يصلى عليه، ولا فهو يعني ليس لا يعامل معاملة الإنسان، يعني حتى في الدفن لا يشترط أن يدفن في المقبر، فإذا غسلوه جاهلين فلا إثم عليه، لا شك أنه لا إثم عليه، يعني إذا حتى يعني هذا هو أنه لا يغسل، لكن إذا غسل لا شك أنه يعني هذا لا يقدم ولا خنعة. الجنين الذي يسقط قبل الولاده والشخص الذي لم يبلغ هل يحاسب يوم القيامه من مات قبل البلوغ سواء كان, كان جنيناً أم رضيعاً أم عمر سنة سنتين خمس سنوات المهم قبل البلوغ إن كان ابواه أو أحدهما مسلما فهو في الجنة هو في الجنه اذا كان احد ابويه مسلما فهو في الجنه يعني ما لا حساب ولا امتحان ولا ان كان ابواه او أح... يعني كافرين وشركين حينئذ القول الراجح عند اهل العلم وهذه المساله فيها خلاف كبير جدا الصحيح فيها انه يمتحن يمتحن يوم القيامه كما يمتحن المجنون والسفيه المجنون يمتحن يوم القيامه المعتوه السفيه هذا يمتحن يوم القيامه لانه مجنون غير مكلف هل يدخل النار هل يدخل الجنه لا وانما يمتحن يوم القيامه المجنون وما يلحق به السفيه المعتوه كذلك الصبي اذا كان من ابوين مشركين كذلك اهل الفتره الذين لم تبلغهم دعوة الرسل إنسان يعيش في مكان ما سمع لا بالأنبياء ولا بالرسل هذا من أهل الفترة والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث الرسل هذا ما وصله رسول وما وصلته دعوة الرسل هذا من أهل الفترة هؤلاء يمتحنون يوم القيامة في عرصات القيامة يمتحنهم الله عز وجل فمن أطاع الله دخل الجنة ومن عصاه دخل النار ينتحل امتحانا واحدا أما أنت الآن في الدنيا حتى ولو رسبت في هذا الامتحان تنجح في الآخر أمرك الله بالصلاة والصيام ربما قد تترك بعض الواجبات قد تقع في بعض المحرمات لكن يمكنك أن تستدرك هذا بخلاف هؤلاء يوم القيامة لا يمكنهم الاستدراك معلوم نعم امتحان معلوم يؤمرون بدخول النار يؤمرون بدخول النار ان اطاعوا دخلوا الجنه فان ابوا وتراجعوا دخلوا النار اما ان تطاول ما انت, أنت إما فمن اطاع في هذا الامر وسلم لله عز وجل والقى بنفسه في النار كان في الجنه ومن ابى يؤمر به فيقفله هذا هو الامتحان الذي يمتحن به ابناء المشركين الذين ماتوا دون سن البلوغ وكذلك اهل الفتره وكذلك المجنون ولا يلحقون والله سبحانه وتعالى اعلم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم